وقال حدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائما ننبه على دقائق ايراد مالك لنصوصه في هذا الكتاب اولا جاء لان بقصة الشيطان وماذا يعتريه في ذلك اليوم فقد يسأل سائل وما علاقة استصغار الشيطان في ذلك اليوم فيأتي بالحديث بعده افضل ايش افضل الدعاء افضل الدعاء دعاء يوم عرفه. هذا الجزء من الحديث تدل على إيش فضيلة يوم عرفة هذه الفضيلة التي جعلت الشيطان يكون حقيرا فيبين صلى الله عليه وسلم من فضائل هذا اليوم أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة دعاء يوم عرفة يعني الدعاء المخصص لعرفة ولا الدعاء في يوم عرفة يقولون علماء اللغة الإضافة بمعنى في. افضل الدعاء الدعاء في يوم عرفه افضل الدعاء دعاء يوم عرفه يوم عرفه لمن في عرفه ولا يوم عرفه في العالم كله افضل الدعاء دعاء يوم عرفه يوم عرفه يكون على العالم كله ولكن اهل عرفه في عرفات فقط وارض عرفات محدوده فهل هذا يكون خاصا بالمعرفين في عرفة او يكون لجميع الامه حيثما كانوا في ذلك اليوم بعض العلماء يجعله خاصا باهل عرفة في عرفات ولكن اذا قلنا رحمته سبحانه وسعت كل شيء لماذا لا كل العالم كل ولماذا لا يكرم الله الخليقه كلها على وجه الارض في هذا اليوم بفضل هؤلاء الناس في عرف والدعاء مخ العبادة إذا توجه الإنسان في أي يوم وفي أي مكان إلى الله الدعاء هو العبادة فإذا كان في ذلك اليوم يكون من باب أولى ولكن يهمنا هنا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله إلى اخره هنا مسألتان المسألة الاولى افضل الدعاء مع افضل ما قلت والذي قاله دعاء ولا ذكر ها؟ لا اله الا الله هذه ذكر ولا دعاء الدعاء طلب الدعاء مسألة الدعاء في, لغة الع... في عرف اللغة امر طلب ان كان من الاعلى للابنى فهو امر وإن كان من الأدنى للأعلى فهو دعاء وإن كان من المساوفة والتماس يقول السيد لعبده اسقني ماء يقول العبد لربه اغفر لي ذنبي هي صيغة افعل اسقني اغفر صيغة واحدة ولا لا صيغة افعل أي صيغة أمر لكن ما يقال إن الأدنى يأمر الأعلى لا يطلب منه وكذلك الأعلى يطلب من الأدنى فطلب الأعلى من الأدنى يسمى أمر وطلب الأدنى من الأعلى يسمى دعاء ومن المساوي يسمى التماسا فهنا الدعاء طلب طب لا إله إلا الله فيها طلب ولا فيها اقرار وإيش واعتراف إقرار إذن لا إله إلا الله ذكر وليس الدعاء والحديث يقول أفضل ما قلته أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة هنا على هذا المسألة البحث فيها البحث الثاني وهو وأفضل ما قلته أنا والنبيون إيش قابلي إذن النبيون جاءوا في عرفة ها ولا لا نعم النبيون جاءوا في عرفة وجاءت الأحاديث في ذلك وبالتالي جاء عنه صلى الله عليه وسلم ليهل لكأني بموسى بن عمران بفج الروحاء يجأ على رقائش بعير حاله الليف يجأر الى الله بالتلبية موسى بن عمران حج الى البيت والحديث الاخر عند البيهقي سينزل عيسى او يحج عيسى بن مريم او كأني بعيسى بن مريم ايضا بفجر روحا يهل بحج او بعمرة او بهما معا اذا البيت محجوج من الانبياء من قبل. وهذا هو الحديث والنبيون قبلي وهذه عامة في التشريع جاء في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على مين هلذين من قبلكم كذلك واقيموا الصلاة الزكاة وأوصاني بإيش صلاة والزكاة إبراهيم عليه السلام أنطهر بيتين لليش والعاكفين والركع السجود ربنا إني أسكنت من ذريت ربنا ليقيموا إيش الصلاة إذن الصلاة شرعه الأمم كلها والصيام كذلك شرعه الأمم كلها والزكاة قرينة الصلاة والحج كذلك ولله على الناس إذن الأنبياء من قبل يحجون البيت وخضية البيت والملائكة وبناء شيث وإبراهيم ومن بعده شيء طويل لكن يهمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخضر بأن الانبياء قبله قد حج وسيأتي مالك بقضية إشوادي السرر سبعون نبيا سروا تحت تلك السرحة إذن ليبين أيضا ما قلته أنا والنبيون قبله شيء كثير جدا يهمنا هنا في هذا البحث الثاني أفضل الدعاء وأفضل ما قلته لا إله إلا الله فبعضهم يقول لا إله إلا الله هي بنفسها دعاء لماذا؟ لأنه ثناء على الله وإذا اشتغلت بذكر الله كان اولى لك من أن تشتغل بسؤالك لماذا؟ لأن ذكرك لله تمجيد لله وهو أعلم بحاجتك عنده أما دعاك فأنت مشتغل بحاجتك أنت فقط وفرق بين من يقتصر بحاجته وبين من يتصل بالله والله أعلم بحاجته وبعضهم يقول الدعاء مستقل افضل ما قلته انا ون... افضل دعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة ويترك الدعاء لكل انسان يدعو ربه بمسألته وحاجته ولا يتساوى الناس في المسألة انسان يسأل شفا وانساً يسأل عافي وانساً يسأل مال وانسان يسأل هدى وانسان يسأل ولد صالح وانسان يسأل زوج صالح وانسان يروج كل له حاجة مستقلة فترك الدعاء للداعين بحسب حاجاتهم اما ذكر الله والكل في ذلك سواء فافضل ما قاله صلى الله عليه وسلم انما هو لا اله الا الله اذا اما ان يكون الذكر هو الدعاء هو افضل ويسدل لهذا بقول القائل ااذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك وشيمتك الحياء اذا ما اثنى المرء واذا ما اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه اليك الثناء يعني اذكر حاجتي ولا انت من جده حياك يكفيك ان اثني عليك اذا ما المرء اثنى عليك يوما كفاه من التعرض للحاجة منك الثناء يكفي ان يثني عليك فتعطيه حاجته فاذا كان المخلوق يكفي فيه أن تثني عليه فيقضي لك حاجته فالمولى سبحانه وتعالى أولى وأحرى إذن أفضل إيش الدعاء يوم عرف أو أفضل ما قلت إما أن يكون ما قاله من ضمن الدعاء وإما أن يكون أنه يغنيك عن الدعاء وإما أنه ترك الدعاء لحاجة الداعين وبين الذكر مع الدعاء والداعي لابد أن يثني على من يدعوه من أجل أن يعطيه حاجته وبالله تعالى التوفيق